للله في الآفاق آيات لعل أقلها هو ما إليه الله في الآفاق آيات لعل أقلها هو ما إليه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 لو ترى عيناك والكون مشحون بأسرار إذا إذا حاولت تفسيرا لها أعياك قل للطبيب تخطفته يد الردى من يا طبيب بطبه أرداك قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عفاك قل للصحيح يموت لا من علة من بالمنايا يا صحيح دهاك قل للبصير وكان يحذر حفرة فهوى بها من ذا الذي أهواك بل سائل الأعمى خطا بين الزحام بلا اصطدام من يقود خطاك كل الجنين يعيش معزولاً بلا راع ومرعا ما الذي يرعاك كل الوليد بكى وأجاش بالبكاء لدى الولاده ما الذي أبكاكا وإذا ترى الثعبان ينفث سمه فاسأله من ذا بالسموم حشاكا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 ما الذي صفاك وإذا رأيت الحي يخرج من حنايا ميت فاسأله من يا حي قد أحياك قل للنبات يجف بعد تعهد ورعاية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 وأسأل شعاع الشمس يدنو وهي أبعد كل شيء ما الذي أدناك قل للمرير من الثمار من الذي بالمر من دون الثمار غذاك وإذا رأيت النخل مشقوقا النوى فاسأله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 وَإِذَا تَرَى صَخْرًا تَفَجَّرَ بِالْمِيَاهِ فَسَلْ مَنْ بِالْمَاءِ شَقَ صَفَاكَ وَإِذَا رَأَيْتَ النَّهْرَ بِالْعَذْبِ الزُّلَالِ سَرَى فَسَلْ مَنِ الَّذِي أَجْرَاكَ وإذا رأيت البحر بالملح الأجاج طغا فسأل من الذي أطغاك وإذا رأيت الليل يغشى داجيا فاسأله من يا ليل حاك دجاكا وإذا رأيت الصبح يسفر ضاحيا فاسأله من يا صبح صاغ ضحاك ستجيب ما في الكون من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك رب لك الحمد العظيم لذاتك حمدا وليس لواحد إلاك إن لم تكن عيني تراك فإنني, فإنني في كل شيء أستبين علاك يا أيها الإنسان مهلا، ما الذي بالله جل جلاله أغراض؟